119. وإن سيعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا 110. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا 111. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا الرَّصَدَا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا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 قُلْ إِي لَ يُجَنِي مِنَ اللهَِّ حَد وَلَن أَجدَ مِن دُونِهِ مُتَحَدَام إِلَّا بَلَ غَم مِنَ اللهَّهِ وَلِسَاتِ وَمَيْ يعْصِ اللهَا وَرَسُولهُ فَإِنَّ لَهُ لَا رَجَهََّمْ وَمَي يعْسِ اللهَا رَسُولهُ فَإَِّا